الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يتغير ولا يموت الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق الحمد لله غفار الذنوب ستار العيوب كشع في الكروب علام الويوب الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات سبحان الذي خلق كل شيء فقدر وعلم مورده كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا خاذل لمن نصر ولا ناصر لمن خذل سبحان الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى إلهنا تعلم عيوبنا فاسترها إلهنا تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا بك نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الله وكفى سمع, سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اللهم يا حي يا قيوم ارحم عبادا وقفوا بين يديك إلهنا ارحم عبادا وقفوا بين يديك إلهنا ارحم عبادا ذرفت دموعهم خوفا وإجلالا لك إلهنا ارحم عبادا رفعوا أكف الضراعة إليك إلهنا لا تردنا خائبين ولا عن بابك محجوبين ولا عن جنابك مطودين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم إلهنا إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمذنبين إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصدين أمثالنا إلهنا وقف السائلون بباب ولا بل بقراء بجناب ووقف المساكين على ساحن بحر كرمك يرجون رحمتك ويخشون عذابك إلهنا إن طرتنا فمن الذي يؤوينا إلهنا إن أبعتنا فمن الذي يقربنا إلهنا إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا إلى هذا لا رحم لنا سواك فنسترحم أنت الغفور الرحيم أنت الجواد الكريم أنت الواحد أنت الواجد أنت الماجد نسألك اللهم أن تقبل توبتنا وأن تغسل حوبتنا وأن تجيب دعوتنا اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا اللهم يا حي يا قي من كان منا على ضلاله وهو يظن أنه على الحق اللهم فرده إلى الحق ردا جميلا اللهم ومن كان على الهدى اللهم فثبت إلى يوم أن يلقاش اللهم يا من عز وارتفع وذل شيء لعظمتك وخضع يا من خلقتنا من نفس واحدة نسألك اللهم النصر والعز والتمكين لإخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وبالشام وفي العراق وفي كل مكان اللهم من جاهد لتكون كلمتك العليا اللهم فانصره نصرا مبينا اللهم ارفع رايته اللهم ارفع رايته اللهم انصره بنصرك وأيده بتعيدك اللهم اجمع كلمتهم كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم وحد صفهم وسدد رايهم وصوب سهامهم وانصرهم على اليهود ومن ها ودهم وعلى النصارى ومن ناصرهم وعلى الرافضه ومن شاركهم اللهم انصرهم وانيدهم بتعيذك اللهم اصلح ولاة امورنا وهن لا أمور المسلمين واجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين اللهم فك اسرانا اللهم فك اسرانا اللهم فك اسرانا واشف مرضانا وارحم موتانا واغسل ذنوب خطايانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين أل إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا اللهم من كان مسحورا اللهم فأزل سحرة اللهم ومن كان محسودا اللهم فأذهب عنه الحساد اللهم واشفه يا شافي المرضى اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضعنا الدين وأغلنا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم بارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين